والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذلون ومن يفعل ذلك يلقى ثمن يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولائك يبدل الله سيئاتهم يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنة مستقر ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتون فسوف يكون لزاما